والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين يهدون يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وَاسْمَعْ ضَيْرًا مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيًا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ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 انظُر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إذما مبين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدا ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدا من الذين آمنوا سبيلا